وكذلك سين لكثير من المشركين قتل شركاء شركاؤهم, شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون